بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و السلام و رسول الله و اله و سبحانه و قال قال المراد رحمه الله تعالى لو الشرطية القسم الثاني له الشرطيه التي بمعنى إن فهذه مثل إن الشرطيه يليها المستقبل وتصرف الماضي الى الاستقبال ما معنى تصرف الماضي تقلب معناه تصرف معناه تقلب المعنى الماضي الى الاستقبال اي معناه لا لفظه قالك قوله تعالى ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكقوله تعالى والأخ الذين لو تركوا من خلف ذريه ضعفًا خاف عليهم. وقول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا ما زرعهم دون النساء. ولو باتت في أطهاري هذا يدل على أخذ الأمر بجديه جديه الحروب. الشعر هو الاخطر قال وقول الاخر لا يلفك الراجوك الا مظهرا لا يلفك الراجوك الا مظهرا خلق الكرام ولو تكون عديما لا يلفك يعني لا يقيدك معنى ألف الشيء معنى وقده لا يلفك الراجوكا يعني الذين يرجون الذين يرجونك ويعملون منك خيرا الراجوكا وهنا يعني المضاف دخل عليه ايش ال والمضاف اليه بدون ال هذه احد خمس مسائل خمس مسائل يصح فيها دخول ال على المضاف مع المضاف اليه او على المضاف وحده خمس حالات يعني فصلها في, في قطر النداء وفي الشذور في الشذور الذهب راجع باب الاضافه من كلا الكتابين قال وكون له بمعنى ان ذكرها كثير من النحويين بمعنى ان ما معنى بمعنى ان تعليق شيء على شيء تعليق شيء على شيء تعليق يعني حصول يعني جواب الشرط على حصول فعل الشرط قال وكون له بمعنى انذكروا كثير من النحويين وقال بالحاق في وقال بالحاق في نقله على ابن العصور هذا خطأ والقاطع بذلك أنك لا تقول لو يقوم زيد فعمر منطلق كما تقول إلا, إلا يقوم سيد فعور منطلقا وتأول قوله ولو باتت بأطهار وقال بدر الدين ابن مالك في شرح الألفية وعندي أن لولا تكون لغاية الشرط في الماضي وما تبسك به من نحو قوله تعالى والأخشى الذين لو ترثوا خلفهم درية انضعاف خافوا عليهم وقال الشعر ولو أن ليل الأخيلية تسلمت علي ودوني قندل النصفائح لسلمت تسليم البشاشه أو زق إليها صدا من جانب القبر صائح لا حكت فيه لصحة حملها على المضي انتهى لصحة حملها على الماضي نقول الذي قال يعني والقاطع بذلك إنك لا تقول لو يقوم زيدا فعمره نطلق نقول هي بمعنى لو يعني هي بمعنى إن ولا تأخذ جميع خصائص إن فإن يأتي في جوابها أيش اقتران الفاء ولو ليس من الشرط أن تطابق إن في جميع أيش لان إن الشرطية لها خصائص الشبه بين لو وبين إن الشرطية هل في جميع الخصائص أو في المعنى فقط؟ في المعنى فقط إذن يرد قولهم هذا اعتراضهم مرتبين قالوا إذا دخلت لو على المستقبل فهل تقسم أو لا؟ زعم قوما أن يقسم بها لغة مضطرجة المطل... ما معنى مطرده مستمره قال وذهب قوم منها بن الشقري لأنه انه يجوز القزم بها في الشعر على حرف قزم بالشعر مثل ماذا مثل اذا مثل اذا واستدلوا بقول الشاعر ولو يشاء ولو يشاء طار به ذو ميعتين لاحق الاطال لو يشاء طار به ذو ميعة لاحق الاطال نهد ذو خصل طيب هنا بارك الله فيكم فائدة قوله قل الشاعر ولو أن ليلة الأخيالية تسلمت هذا الذي قاله توبة ابن حمير توبة ابن حمير والجندل الحجارة وزقى صاحا والصدى ما يبقى في القبر من الميت والصواب أن الصدى يعني ترداد الصوت ترداد الصوت قال وزم العرب أنه يصير طائرا عندهم اعتقاد ولو وبقول الآخر تامت سؤادك تامت سؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء ابن ذهل ابن شيبانه تامت فؤادك طيب والذي قاله لم يشأطار به ذو لاحق الأطار نهد ذو خصل قال على علقمة الفحل وينسب امراء من الحارث والميع النشاط يعني يريد فرسا نشيطا وما معنى لاحق الآطال اه اه يعني الإطل إطل ويقال أيطل هي الخاصرة أي إنه ما معنى لاحق الآطال يعني خاصرته بطنه ضامر على ظهره فخاصرتهما هي ايه يعني ماذا؟ ليست له خاصرة ضعيفة ضعيفة معنى أنه يكاد أن إذا اجتمع إذا قمعت الشبرين أن تحيط به لاحقوا الآطال نهدن نهدن يعني بمعنى أنه ايش ذو صدر ذو صدر رفيع والناس الصدر يعني ذو خصل يعني الخصل ماذا جمع ماذا جمع خصلة جمع خصلة ولا ولا والخصلة ما هي يعني ال الطائفة من الشعر يعني يقول شعر الفرس الذي يعني من فوق راسه الى اخر رقبته يعني كبيرة كبيره يعني ترتاد عليه يعني اذا مال يمين تميل معه اذا مال شمال تميل معه هذا من جمال الخيل طيب وقول الاخر تامت فؤادك الى كما صنعت احدى نسائي بني ذهل بن شيبان طيب القائل هو من لقي طبن الزرارة وتامت ما معنى تامت فؤادك استعبدت تام استعبد وحير تامت فؤادك يعني حيرت فؤادك استعبدت فؤادك ويروى لم تقضي الذي وعدت طيب هذا هو قال وتأول ابن مالك في شرح الكافية هذين البيتين هذين البيتين باعتبار لفظ, لفظ البيتين وإذا قال هاتين البيتين يعتبر باعتبار كلمة باعتبار البيت مثل الكلمة أو الطائف من الكلام وقال لا الأحكة فيهما و على القسم الثاني هو المصدريه وعلامتها علامتها ان يصرح في موضعها ان كقوله تعالى يود احدهم لو يعمر لاحدهم لو يعمر لاحدهم تعميرا ولا تحتاج الى جواب لا تحتاج الى جواب لكن خذ هائده ان لو المصدريه تكون مسبوقه بفعل يفيد المحبه يفيد الماده يود يودو وتدهن يدهن يودو يعني احبه احب ادهانك يود احد لو يعمق يعني يحب يود لا ما يود لكم رانا ينزل عليكم خيرا من ربكم يعني من هذا فلو هذه لابد أن تسبق بودة او ما يفيد المحبة ضابطها وعلامتها قالوا وعلامتها أن يصرح في موضعها أن وضابطها أن تسبق بودة وحبة وما بمعناهما قال قولي يود أحدهم لو يعمروا ولا تحتاج الى جواب هذه من علاماتها ولم يذكر الجمهور ان هذا تكون مصدريه وذكره وذكر أنه عندها نقطة زائدة لستها وذكر ذلك الفراء أحيب الجادة وزكريا وأبو علي الفارسي وتبريزي شرح المعلقات وأبو البقاء العكبري صاحب التبيان في عراف القرآن ومن أهل السنة وتبعه ابن مالك ومن أنكرها تأول الآية ونحوها على حذف مفعول يود وجواب لو أي يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر بذلك عمر سنة لسر بذلك قال ولا تقع له المصدرية غالبا إلا بعد مفهم تمن ما معنى مفهوم تمن يعني بعد ما يفيد المحبة والمودة وما بمعنهما قال نحن يود وقل وقوعها بعد غير ذلك قل وقوعها بعد غير ذلك يعني بدون هذا بدون هذا الضامب قال شقو القتيلة بنت النضر. ما كان ضرك لو من أنت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق هذه يعني يعني قتيلة يعني ماذا عتبت عتبت على النبي صلى الله عليه وسلم عدم إطلاق أسير لها عدم إطلاق أسير لها طيب على اطلاق عشان لها طيب و لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها يعني قال لو سمعته قبل يعني لو سمعت هذا الـ هذا الـ القصيده قبل لما هذا لا اعطيته لها لا حول لها قال القسم الرابع لولا تمني النحو لو تاتينا فتحدثنا كما تقول ليتك تاتينا فتحدثنا لو للتمني قال ومن ذلك فلو اننا كره فنكون اتمني أشرب تمني. تمني بلو وهذه لما ابادت التمني نصب بعدها المضارع بان مضمروا جبن بعد فاء السببيه او بعد فاء المعيه والشاهد فنكون على أن نكون فعل المضارع ماله منصوب بان المضمره وجوبا بعد فالسعبيه المسبوقه بطلب نوعه التمني بلو التمني ولا التمني بليت على الاصل قال ولو هذه كليته في نصف الفعل بعدها مقرونا بالفعل نصف الفعل بعدها مقرونا بالفعل نصف الفعل بعدها بان المضمره تكتب وجوبا بان المضمره وجوبا في نص الله البعداء بالنور الجر قال واختلف فيها على واختلف فيها على ثلاثة أقوال الأول أنها قسم براسة فلا تقاب كجواب لو الامتناعية نص عليه ابن الصائغ وابن هشام الخضراوي ابن الصائغ ذكر له ترجمة هنا قال ابن الضائع قال الصائع وابن الضائع هو ابو الحسن الضائع بالعين من الضاد العين هو ابو الحسن مع علي بن حود بن علي مات سنة 680 هجري قال ابن هشام الخضراوي الثاني انها الامتناعيه شيء وسمعها التمني قال بعضهم هو صحيح لانه قد جاء جوابها باللام بعد جوابها بالفاء في قول الشار فلو نبش, فلو نبش المقابر عن كليب فتخبر, فتخبر بالدنائب أن يزير بيوم, بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور؟ من القائل هذا الشعر؟ هذا المهلهل أبو زيد المهلهل هذا هو اخو من؟ أخو كليب الذي ثأر له شأن الناقة ناقة اسمها البسوس وقعت عليها الحرب مئة سنة كم سفكت فيها من الدماء؟ حتى هذا المهلهل هو الذي كان يقول أيش كل قتيل في كليب غره حتى يعمل القتل آل مرة يقول الشعثمين يوم الشعثمين هذا حصل انتصار المهلهل يعني في هذا اليوم قال وكليب هو اخو مهلهل والذنائب اسم موضع والشعثمان رجلان يعني القاهما يعني قتلهما قال فلو نبش المقابر عن كليب فتخبر بالدنائب اي زيري قال بيوم الشعثمين لقر عينا يعني كليب سيقر بهذا اليوم عينا وكيف لقاء من تحت القفور قوله كيف لقاء من تحت القفور هذا يعني استفهام إنكار بمعنى النفي أي لا لقاء قال الثالث النهى المصدرية أغنى عن التمني لكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم 8. وهو قول ابن مالك ونص على أن لو في قوله فلو أننا أكرت المصدرية واعتذر عن الجمع بينهما واعتذر عن الجمع بينها وبين أن المصدرية بوجهين أحدهما أن التقليل لو ثبت أن والثاني أن ذلك من باب التوكيد وذكر بعضهم للو قسم اخر وهو أن تكون للتقليل كقولك أعطي المساكين ولو واحدا وصلي ولو الفريضة ولو منه قوله تعالى ولو على انفسكم وهذا عند التحقيق ليس بخارج عما تقدم الله اعلم يرجع الى ما قبله يرجع إلى القلوب بهذا نكون قد ختمنا الكلام على من يعلي على لو ختمنا الكلام على لو